يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جن. 129. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم